নমস্কার আসসালাম আলাইকুম نومو شكار السلام عليكم مرحبا مرحبا أبني كامو ناتحن كيف حالك كيف حالك أبني كي يوروب تكيشتحن هل انت من أوروبا هل انت من أوروبا أبني كي هل انت من أمريكا هل انت من أمريكا ك ش ت هل انت من آسيا هل انت من آسيا في أي فندق تقيم؟ আপনি এখানে কতদিন ধরে আছেন আপনি কতদিন থাকবেন আপনার কি এখানে ভালো লাগছে هل يعجبك هنا؟ هل يعجبك هنا؟ आपने की এখানে ছুটি কাটাতে এসেছেন? هل انتم تمضون اجازتكم هنا؟ هل انتم تمضون اجازتكم هنا؟ আপনি কখনো এসে আমার সঙ্গে يجب أن تزوروني. يجب ان تزوروني. এটা আমার ঠিকানা আগামীকাল কি আমরা একে অপরের সঙ্গে দেখা করতে পারি আমি দুঃখিত আমার আগে থেকেই কিছু পরিকল্পনা করা আছে يؤسفني لقد اصبحت مرتبطا بشيء يؤسفني لقد اصبحت مرتبطا بشيء وداع اللقاء الى اللقاء اكون تحليه إلى اللقاء قريبا إلى اللقاء قريبا